بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه ن د ا ء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 وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آ ل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا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 ل فاذا ض إلى ج ع ل ل قالت ن يا ليتني مت قبل هذا و كنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أ ن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي 「そして私たちの暮らしを楽しんでいるのは私た ل の暮らしを楽しんで فقولي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 وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم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 ما قاموا وأحسن ن د ي っ و ك ることを知 ك ن ا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا و ر い ي ا قل من كان في ل د د له من ا ل ض ل ا ل ことを知っていることを知っていること د 知 حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب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 واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا الم تر ا ن أ ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا